لَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَ وَمُل العذاب من حميد فلا يشعرون أهو يأخذهم في تقل بهم فما هو ويا خذن ام لا تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ إِلَى الْعَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلسَّمَٰٓءِ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 يخافون الرب من فوق وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وَلَا غَوْمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا بُدَّ لِلنَّاصِبِينَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ وشفى الضر عنكم إذا فريق منكم بربه